إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوثره ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن سياسي أعمالنا من يهدل له فلا مضل له ومن يغذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا حقوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من أزولها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 وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام حي الله هذه الوجوه الطيبة نسأل الله للفعلاء أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشئ ذلك بين الناس اليوم إن شاء الله سنفتتح كتابا عظيما جليل القدر جدا يحوي لنا ويحمل لنا كل اعتقاد السلف بأسره الذي لا ندات إلا فيه ولا سداد في بالفهم إلا بفهمهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة التي على الحق وأنهم الفرقة النارية حقا وأنهم الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله أصل الحديث فافترق الأمم معروف في كتب السنة بأسرها قال إن سلم افترقت اليهود على 71 وا... وا... وا... فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله هذه في روايات ثلاثة جمعت لنا شتات الأمر قال الجماعة فالجماعة هنا بعضهم أخذها بأنها السواد الأعظم من الناس وهذا ليس بصحيح لأن النسلم قال لا تزال طائفة من, من أمتي على الحق طائفة يقللها لا وإلا فالكثرة ما ذكرت إلا مذمومة ذلك لما قال النسلم يوشك أن تتدع عليكم الأمم كما تتدع الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم غثاء إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد ولذلك لما قال الجماعة طلبنا ما معنى الجماعة نريد نفهم ما الجماعة من الجماعة كيف الجماعة فقال النسلم في الرواية الأخرى قال هم ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابه رد الأمر في نداته وفي الفلاح والسدات أنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يومه في زمانه والأصحاب الأخيرات هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه وابن مسعود لما أراد أن يفسر الجماعة قال أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك أنت على الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك فالحق بأن النسلم أيضا قد أمر الأمة بأسرها أن تنتهج هذا النهج وأن تسير على نفس الضرب عندما قال خير الناس قرن ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ولذلك الله قال بيّن أن خيرية الآخرين بالنسبة للأولين أن يدعو أن الآخرون للأولين وأن يسيروا على ضربهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمانوا ربنا أنك غفور على... رحيم إلى آخر الآيات الغرض المقصود بأن هذا الكتاب العظيم حاولنا وجمع لنا جميع اعتقاد السلف الذي لابد أن يكون عليه المرء حد والقدرة بالقدرة أولا أننا أحيي الأخوة الأفاضل اللي جاءوا وكان قد تغيبوا وأيضا الحزب الآخر الحزب التايلاندي أعتقد وجد أيضا مع باكلة حزب صحيح أو لا صحيح صحيح ما أعلم أين البحر هذا الحزب التايلندي أم لا أنا أتعلم هذا الحزب التايلندي صحيح سكتير ليش ما أنا ما أسمع, أسمع شيء نعم لأن التقاص شوف خيرية الإنسان تعرف بالاستمرار ليست الهمة أن الإنسان يأتي في أول شهر تراه ليلة نهار صباح متاء يعطي همك النار ويشتعل بعد ذلك ينام مع النائمين وينتهي أبدا ما كان هذا ده بالسلف أصلا شيء ما تطالب العلم الحرص والمدومة كان المام الزهري يقول كنت أحفظ في اليوم والليلة تعرفون من, من الزهري؟ وما الزهري؟ الزهري يقول أنا ما كتبت سوداء في بيضاء لشدة الحفظ كان يقول لا أعدو لا أتجاوز ثلاثة أحديث في اليوم والليلة ليش؟ من أجل استمر يتقن الحفظ ويستمر فطالب يعلم حق ولا يعض بنوارز على من الله عليه بنس هذه المجالس هذا اولا ثانيا يعني إن نسيت ولا انسى أن أبارك ابارك الكريم فاضل استاذ عبد طبعا تعلمون عبد الهادي مات كمدا وشوقا وقد الجبال حوله وهو وهو ينتظر يعني ينتظر يعني خلاص انا كنت اعرف الزلزال والصواع كيف كانت تاتي القوارع عليه تقتله ولكن الحمد لله عجب الله له بالخير فإن فلا أنسى أن أقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى, وعلى خير نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة وأن نجعل أهلك من خير النساء وأن نجعلها عونة لك على الطاعة ونجعلها متعونة معك على طريق العمل لدين الله جل في علاه خير الزجات أن تكون المرأة موافقة للرجل في الهدف خير الزجات وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصلاح وصراح المرأة في هدفها أنها تعلم هدف زوجها فتحص وتدفع عليه وتكون موافقة معه في ذلك تكون رفيقة الضرب حقا ما أخطأ من قال وراء كل عظيم مجنونة أذي امرأة <تصفيق> حقا وراء كل عظيم حقا امرأة هذا حقيقي لا هذا والله ليس ليس بالتدليل لكن لا بد أن تكون موافقة ليش لزوجها وذاك فضل الله نسألها أنه لا يؤثر على جميع الإخوة ومن يستر عليه أن يؤثر عليه ورطة أخرى وأن يفتح البابا وأن يدع على ذلك في موازين الحسنات طيب نبدأ الكتاب اليوم إن شاء الله في الكلام على جمل من الأهمية بمكان اقرأ المتن أولا ونغي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اشتده بهداء لما بعد فهذا هو المشخص الأول في التعليق على كتاب في بصول الاعتقاد قال الامام رحمه الله قال الامام رحمه الله <تصفيق> الحمد لله الذي ارسل رسوله لكن في نسخ ابتدى فيه بالتسميه لا في نسخ ابتدى فيها بالتسميه بسم الله قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> نعم الحمد, <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي اوصل <تصفيق> رسول رسوله بالهدى واتين الحق وادره على الدين كله نعم وان كما انتم نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحيه لا شريك له إقرارا به وتوحيدا نعم وأشهد أن محمدا أبوه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا نعم بزاك الله خير هذه المقدمة من رواعي البيان لإمامنا الذي جمع جملا من العقائد السلفية واعتقاد السلف وهو الاعتقاد الذي به النجات وهو الاعتقاد الذي فيه حق العلم والتعرف الصحيح على الله جل في وعلى وعلى صفات ربنا جل في علاه اقول أولاً العلماء يتكلمون في هذا الباب يقولون بان الدين ينقسم الى اصول وفروع إذا صح التعبير والا لا يقسملك لو قلنا بذلك فالاصل الاصيل والركن الركين من العلم هو علم العلم بالله العلم المان علم بالله وعلم بامر الله ونهيه وأعظم العلوم على الاطلاق واشرف العلوم على الاطلاق العلم بالله جل في علاه باسماء الحسنى وصفاته العلى والعلم بالله هو أعظم العلوم على الإطلاق وهو الذي من أجله تشمل ساعد الجد والاجتهاد ومن أجله تتنافس مع الآخرين ومن أجله تسرع مقبلا إلى ربك ذلك من المسرعين الصالحين الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الغرض المقصود غاية الكون او قضية الكون الكبرى الغاية العظمى من خلق الخلق هو توحيد الله لفعلها ولا يكون ذلك إلا بحسن التعرف على الله جل في علاء قال الله جل في علاء وَلَقَدْ في كل كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا الله وَلِتَنِبُوا الطَّوْتِ وقال الله جل في علاء وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا هذه هي غاية, غاية الخلق. الحكمة من الخلق وهي كما قلنا هي القضية الكون الكبرى والله جل في علاء ما خلق الخلق إلا لها ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فاعبدون ولا في اكثر من ايه قال فتب مع عباس قال فوحدون يعني لابد من توحيد الله الذي علا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه الحديث الذي قال كنت رضيفا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ادبا منه ففزك تساعه لجذب الانتباه قال يا معاذ ثم سكت ساعة– يا معات، ثم سكت ساعة وبالتلاح اتدري ما حق الله على العباد? قلتُ الله رسوله أعدّم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشيركوا به شيئاً فأصلُ الأصول وهو أصلُ العمول هو توحيدُ الله تَغَيَدَهُن، وهوالغايةَ من الكون العلماء، من المتأخرين لا من المتقدمين والعلم عند المتقدمين أصالةً لكن العلماء من المتأخرين جمعوا علماء المت... جمعوا علم المتقدمين وحاولوا قدر الإمكان أن يجعلوا هذا العلم بطريقة تسهل على الطالب أن يطلع عليها وأن يتعلمها فقسموا التوحيد طبعا هذا لا إنكارا هذا التقسيم ليس تقسيم بدائي بحلم الأحوال ولكن التقسيم مخالف للسلف هو كلام السلف مضمنا لما أنا أتكلم مثلا عن مسألة سد الزرائع ائتوني بأحد من الصحابة قال بسد ذراع تصريح ما فيه قلنا مفهوم المخالفة ائتوني بصحابي قال ومفهوم المخالفة وعرفه وبين ما فيه هل تريدون يعني اصلا مساء مثال ضم العلوم او العلم الاساسي في كتاب وابرازه في نقاط هذا كان من عمل المتأخرين لأنهم اهتموا بالمصطرحات فلذلك قسم العلماء التوحيد غاية, الك... غاية الخلق في التوحيد صحيح توحيد هنا التوحيد الربوبي التوحيد اللهية هذا توحيد العبادة توحيد الله بأفعال العباد هنا توحيد الربوبية لابد أن تفرض فيها خلق ملك تدبير رزق تشريع يضم هذا وذاك الأسماء والصفات هذه العلاقة علاقة التضمن والعلاقة هذه مع هذه العلاقة تلجام هذا المخطط مهم جدا يعرف الآن غاية الخلق أو الغاية من الخلق, من الخلق هو تحيد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهنا ما قل الله وما الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليواحدون إلا ليواحدون وهذه غاية الكون الكبرى لذلك أي واحد يلتفت عن هذا ولو كان بحرا في أي العلوم خر وخسر أنت ترى أذكياء العالم ورفعاء الناس في التفكير زلوا لما أختاروا الطريق الجويني تعرفون ما الجويني كم الجويني الجويني الغزالي الراضي وهؤلاء أفزاد العالم كما قال ابن سمية هؤلاء أطراب الناس الذكاء ومع ذلك لما ضلوا في هذه الأبواب زلت أقدامهم وكان يبكي الجويني وتعرفون من الجويني وكم هو في العلم الجويني نفسه يقول والله ما قلدنا الشفعي ولا نقلد أحدا وفق اجتهادنا اجتهاد الشفع وفق اجتهادنا اجتهاد الشفع الجون يبكي ويقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسبور بسبب الخراب العقلي الذي توسع في غير محله لأن المسألة, المسألة العقلية مسألة تغضع لدائرة الشرع فعلم الكلام علم بحر لا تحل له وهذا بحر من الفتن ومضلات الفتن لذلك أبو بكر بن العربي تعرفونه ليبيا أبو بكر بن العربي المالكي يعني أبو بكر بن العربي يقول شيخي لج في بحر الفلسفة وأراد الخروج فما استطاع على من؟ على الغزالي شيخ الغزالي قال لج في بحر الفلسفة فأراد أن يخرج فما استطاع إلى ذلك السبيل فالأصل في ذلك هو ان الشرع يقدم في هذا الباب وهذا الباب كما قلنا من ضل فكره او من ضل في هذا الباب هذا الذي خاب وخسر فهنا هذا الكتاب يجمع لنا هذه العقائد في ربنا جل في علاه على انواع ثلاثه فالتوحيد توحيد الله جل في كما قلنا هو افراغ الله جل في علاه الله في علاه فافراغ الله, الله هنا هذا العلم الخبري وهذا القصد طالبي هذا العلم الخبري وهذا القصد الطالبي فنقول بأن التوحيد توحيد الله للعلى وغاية الكون كما بينا قبل ذلك هو تقسيمه على هذا التقسيم احفظوا معي هذه الكلمة تقسيم للتقريب هذا التقسيم للتقريب ما في أحد في الأولين قسم هذا التقسيم ولقال به لكنهم قالوا به دون التقسيم هذا يعني هم قالوا به وبيانوه والقرآن نطق بهذا التقسيم بل القرآن نطق بالعلاقة بين هذا التقسيم رأيتم عندما قال الله جلال فعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أكملوا لعلكم اتقوا ربكم ثم ختمها بالإلهية لعلكم تتقول ما قلنا الالهيه توحيد العباده سوره المؤمنون قل من رب السماوات السبع نقول فرد الات سيقولون يقول فيها افل افلا تذكرون افلا تتقون صحيح كل ذلك بعد ما يذكر الربوبية يختمها بالالهيه طيب توحيد الربوبيه والقسم الاول تحد العلم الخبري وهذا هو الاصل هذا الاصل وهذا المقصد الاسمة في احد فهم شيء هذا الاصل وهذا المقصد مفهوم الاصل هو العلم ان تعلم وتعتقد لان الجوارح لا تتحرك الا باعتقاد صحيح والاعتقاد لا يكون الا بالعلم فهذا الاصل الاصل ان تعلم ثم بعد ذلك المقصد تظهر الثمرة قال الله فعلم اهو اولا فعلم انه لا اله الا الله بعدين الثمره جاءت ايش استغفر لدنبك بهذا الاصل وهذا المقصد اذا التوحيد الاول توحيد العلم الخبري انت تعتقد والاعتقاد هو المحرك لان القلب محرك للجوارح قال الله دل قال الله ذلك اولا مبينا ذلك كما قلت يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لانه الذي خلق والذي رزق والذي اعطى والذي منع هو المستحق للعباده فتحيد توحيد الربوبيه وتحيد الربوبيه هو الله في العباده لان هو الاصل في التوحيد هناك اصل هنا. في التوحيد في التوحيد فالشرك الشرك مهلكه ايما مهلكه لا نجاة لمشرك بحال من الاحوال قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر الشرك به واغفر المدونه ذلك لما شاء عجب عجاب سمعت شيخا دكتور وكان يشرف علي ايضا في رساله الماجستير قال له هناك من يتشدد اقول التهنئه للكفار لا تنفع قال لو سمحت قف وقف رجل المذيع قال لي عندي ملاحظه في سؤالك فقلت جيد الرجل يعني ايش سيبين لهم المسألة بالتفسير قال لا تقول كفار قول غير المسلمين <تصفيق> الله سمعهم في الكتابة كذا ويرد على الله ما يريد ما يريد يكون ذلك ما, ما الذي يحدث يعني انتهى الموضوع القضية انتهت انمعت ولذلك أنا لا بد أن تفهم في هذه المسائل حتى تعرف يعني مالك وما عليك وكيف تنجوا وكيف يهلك الهالكون ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا التوحيد هو التوحيد الربوبي وإفراد الله دل فعلاء بالاعتقاد بأن الخلق كله لله وما أحد, ما أحد مع ربه دل فعلاء في, في الخلق بحال من الأحوال الخلق كله لله كما قال الله دل فعلاء الله خالق كل شيء في زينة الله خالق كل شيء وقال الله دل فعلاء هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والله جلال فعلها قال وهو الذي, وهو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام سورة قاط قال الله جلال فعلها وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ الْأَرْضَ وَمَنَهُمَا فِي ستة أيام وَمَا مَثَنَا مِنْ لُغُوبِ وأيضا من الخلق خلق أفعال العباد خلق أفعال العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصانعته ولذلك قال الله دل فعله والله خلقكم وما تعملون وفي ضمن هذا الاعتقاد رد على القدرية ها؟ القدرية الفرقة الضالة التي تقول بأن كل إنسان خلق أفعال نفسه جعل كل إنسان خالق مع الله دل فعله ونفع أيضا العلم الله تعالى قال خلق, خلق كل شيء ولذلك ابن عمر يقول حتى الكيس والإش والعجز خلقاه الله جلالة وعلاه لما أنكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها واستدركت على عمر بن الخطاب وليس بمستدرك أنه, أنه قال إن, الميت لا ي... إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه قالت, قالت وهمة عمر النبي صلى يقول إنه لا يعذب وإنهم لا يبكون يعني في حالة كونه يعذب هم في بكاء لا يعذب البكاء واستدلت بقول الله تعالى ولا تزيل وزيرة الوزراء أخرى وفق عبد عباس قال وقلت أنا وهو الذي أضحك وإيه وابك. فكل فعل من أفعال العباد خلقه الله وينسب للعبد فعلا واكتسابا من المصلي زيد من الذي أكل أو شرب زيد من الذي نام زيد من الذي خلق فعل النام الله من الذي خلق فعل الطلاة الله فينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا مفهوم إذن هنا التوحيد الرحبية أولا إفراد الله بالخلق ولا يرد علينا قول الله فتبارك الله أحسن الخالقين لانه فرق هو نشوف الله على هذا انصاف حتى الله على لم يبخس للعبد حقه وسمه خالقا عندما صنع وهنا الفرق بين خلق الله وخلق العبد خلق الله على كمال فعله وخلق العبد على العجز والنقص خلق العبد غايته ان يحول من صوره الى صوره حديد يجعله سياره خشب يجعله بابا حديد يجعله كاميرا كذا الكما فهذا يسمى خلق لكن هل من الذي أوجد الحديد من الذي أنزله من الذي أوجد العقل يفكر من الذي جعل اليد تفعل الله يجعل في فخلق الله إيجاد من عدم وخلق العد هو تحويل من سورة يبقى خلق العبد يسمى صنعة صنعة صحيح؟ لكن الله تعالى يخلق يوجد من عدم سبحانه وجل في علاء الله بالخلق إفراد الله بالملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير طيب هما فيها لفتة لما قال ملك يوم الدين مع أنه هو ملك يوم الدين وملك الدنيا وملك كل شيء في كل وقت لما قال ملك يوم الدين طيب لا تسرع لا تتسرع في الإجابة وتع القراءتان ملك وملك صحيح؟ نعم لا نسخل في فرقة بينما أقول لما لما اضاف الملك ليوم الدين فقط مع ان مالك كل شيء في كل وقت <تصفيق> يعني ايه يعني يعني أنت قريب قريب لا لا لا قريب انت ناخذ باليمين يوم يمني نعم لكن ما الفرق قران اهلا القران ما في ايش في ها ها ما فيش اليوم بدي اقول ليش اضاف المكر يا مدير لانه لا يستطيع أحد ينازعه فلا تسمعوا الا سمسة. ما حد قال الله تعالى لما جاء اليهوديش باليهودي جاء اليهودي افقمه افقمه منه اليهودي يشوف يقول يدخل النساء يقول يا محمد إن الله يحمل الثارة على ذهب والجبال على ذهب والأنهار على ذهب وقالوا يوزهون يقول أنا الملك أين الجبرون أين المتكبرون انا الملك ويقول فابتسم سلم مقرا لما قال اليهودي الغرض المقصود بأن الإضافة ليوم الدين لأنه لا أحد ينازع ولا أحد يقول بأنه ملك وإلا فالدنيا كثير ممن نازع النمرود ماذا قال ابراهيم يقول ربي رب رب يحيى قال انا ينازع ينازع في الربوبيه الكذاب الخبيث لذلك اناحى ابراهيم عليه السلام دون المجادله التي التي فيها التفصته قال فإن ربي ياتي من ما فان الله من الشمس من المشرق فاتي بها من النار فضلته الذي كفر اعجبوا منه من فرعون عندما قال انا ربكم والشيطان لما دق عليه وقال من بالباب قال يا خبيث تدعي الربوبية ولا تعرف من بالباب هذا هو جهل مركب فالدعو يدعي الربوبية طي هذا ضعف منه الغرض المقصود بأنه الادعاة في الدنيا موجودة كل يدعي والله يمهل لحكمة عنده سبحانه في أما في الأخرة فلا تسمع إلا هم قال ملك يوم الدين التدبير شؤونك شؤون الدنيا بأسرها ما من نملة تسير إلا بتدبير الله جل في أله ما من طير يضرب ودى نحيه إلا بتدبير الله جل في أله ما من موجة تُلحق موجة في البحر إلا بتدبير الله جل في أله ما من نفس يصعد أو يدخل أو يخرج إلا بتدبير الله جل في أله أرأيت إيه إيه ماذا قال الله جل في أله ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسلام الله دالة فعلاء يدبر كل شيء كما قال الله في فعلاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فيعرج إليه في يوم كان مقداره في خمسين ألف سنة وفي الآخرى قال ما يعرض إليه في يوم مقداره ألف سنة فالله يدبر شؤون الخلق مالك كل شيء ومدبر لكل شيء ما, ما ضحك المر ما بك المر ما طعم المر ما شرب المر ما نام ما قام إلا بتدبير الله دل في علاه فهو يدبر شؤون الكون سبحانه دل في علاه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يعطي أقواما ويمنع آخرين يعز أقواما يذل آخرين يميت أقواما يحيي آخرين هذا من تدبير الله جل في علاه قال أرفع القسط ويخفضه حجابه النور حجابه النار في رواية لو كشفه لأحرقت سبحانه وليه منتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه وما من شيء إلا في الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وعنده أم الكتاب إذن تدبير كل شيء من الله جل في علاه لذلك لا تعبأ بما يحدث ولا تعبأ بدولة الباطل اذو هذا يعني ترى ان فيه لوحين او نعم في كتاب الملائكه ممتاز كتاب للملائكه وكتاب اللوح المحفوظ لما اللوح المحفوظ لا يتغير فيه ولا تبدل شيء أما كتاب الملائكه قد يتغير لأن عمر كان يبكي ويقول اللهم ان كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا ويقرأ يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكه ويثبت وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير فيه شيء فتدبير كل شيء من الله دلال في أولاد لابد أن ترى عجبا في هذا التدبير إن الله لطيف يخفي الأشياء في أداضها هذا عن التفقض أن تتفقه كيف يتصرف من فوق العرش وتتفقه كيف تتعامل مع من فوق العرش هذه بناء العقيدة الصحيحة هو ذات انظر كيف دبل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج من مكة ألطف ما تكون تعلمون أنهم اشتد الأمر على النبي صلى حتى حبثوه في الشعب ومن معه صحيح وتأمروا عليه لا تعامل شرابل مناكحل واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صابر المحتسب يقول ولو انفرضت السلفة ما تركت ما أنا عليه ثم اجتمعت كلماتهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى تذبير الله جل في علاجة. كيف يخفي الأشياء في قضى جعل اليوم الذي أرادوا أن يقتلوه هو اليوم الذي يخرج فيه النبي السلام والشباب يقفون على الباب ويقوم النبي السلام ويخرج ويأخذ بحفنة الطراب ويقيا عليهم ويقول واجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم كيف مروا نبي السلام ليس عجبا أن يكون ذلك للنبي العجب كل العجب أن يكون في بعض في أحد أمته قال القرطبي يقول في حديث في حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم يقول بان هذا الذكر ما قاله الا وقد حفظه الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يعني لا تقوله صباحا الا احفظك الله الى المساء وما تقول مساء الا يحفظك الله الى الى الصباح يقول طلبان الجيش الشرطه طلبت القرطبي فطلبوا فلما طلبوه يعني يعني جاءوا خلفه فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قال فمروا من أمامي لا يرونني وأنا أقف تعجب هم مروا ما أوقفوني ما أخذوني يمرون ذهابا وإيابا ولا يرونه فسبحان رب العظيم المسألة تحتاج إلى يقين في الله دل في علاه فتدبير كل شيء بيد الله دل في علاه أما رأيت كيف أنهم تحذبوا وتألبوا وقد أحكموا الحصار على النبي في غزوة الأحزاب وعرادوا استباحة البيضاء كيف ردهم الله دل فعلها خائبين لم ينالوا خيرا برجل برجل وكان الرجل منهم كان كفرا يريد كما يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم فغير الله قلبه وهذه القلوب بين من أصابع الرحمن فغير الله قلبه في ثوان معدودة ثم قاب فذهب الانسلام قال مرني فأتمر بأمرك قال خذ لعن القوم فردهم و و وقلب هؤلاء على على هؤلاء حتى وصف الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا فعلمنا بأن تدبير الله فعل ذلك الله بهم ليميز الخبيثة من الطي تمائز السفوف وزيادة الأجل ومعرفة المعادن الذعب الخالص من من من المزيف ماذا قال الله تعالى بين لنا, لنا حال الصفين قال المنافقون حال الحصار ماذا قالوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وقال احدهم عندما ضربت انسلم الكوديا الله أكبر اعطيته الكنزين قال محمد يبشرنا بكنوز كسر وقيصر واحدا لا يقضي لا يقضي حاجاته خاليه من الخوف إيش هذا الكلام؟ لا يصدقون الله يعالى فعل ذلك بهم ليميز بين الصفين وحال المؤمنين كيف وصف الله بنفس قال قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم أرأيتم؟ إذن هنا الله جل في يدبر كل شيء وله في كل شيء حكمة إنه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه قد يوقعك في المعصير وتنهال وتنغدر فيها من أجل أن يكسر قلبك فينكسر القلب ويغضع لربه سجدة لا يقوم بعدها أبدا فتنجو بها وقد يوذي بكثير من النزب الطاعات إلى النيران ليس عجبا وهذه من تدبير الله أما مر الرجل من بني إسرائيل وكان متواعا على رجل وكان عاصيا يقول المتواع للعاصي اتق الله. خلي بينك وبين المعاصي والآخر يقول خلي بيني وبين ربي يأتيه اليوم الثاني فيقول اتق الله واترك للمعصير فيقول خلي بيني وبين ربي ما لك ولي في يوم الثالث قال له والله لا يغفر الله لك أبدا نصب نفسه ربا مع الله فقال والله لا يغفر الله لك أبدا هنا عندنا مآخذ الماخذ الأول أنه قد نقعه من رحمة الله للك أولاه وهذا جهل مركب ولا يقنط برحمة الله إلا القوم الخاسرون الكافرون الثاني نصطب نفسه رب الله نحن لسنا أربابا لا نحاكم الناس على أننا أرباب لا نحن من النصح والرحمة فقط ولسنا أربابا فلما قال ذلك ماذا قال الله ذلك قال أكنت بيع لمن أكنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له تدابير الله لا قد, قد قد يمهد لك المعصية تنغمر فيها حكمه بليغه حتى ترجع مكسورا باكيا خاضعا ثم تتلاوم وتقول ابدل الشكر اعصي واجحد فتبكي فلعل بكاء بدمعه عين تغرف منك تنجو بها عند ربك الذي علا لعل انكصار لعله لعل من انتصار حقيقي لقلبك فتسجد سجد خاضعا لربك فتكون من أعظم العباد قربا من ربك جل في علا تدبير له في ذلك الحكم سبحانه جل جل في علا وقال علماؤنا خلق وملك وتدبير جزاك الله خير ورزق ورزق بيد الله جل في علا وهذه التي أتعبت كثير منا ومن غيرنا يعني لو كان المرء صالح على اعتقاد مع الله جل لفعلاء ما عاش مثل ما عاش ال الذين يعيشون اليوم في, في, في دنيا الناس الرزق بيد الله جل لفعلاء وهو مضمون لك ابن القيم كما قلت ضرب بأروع الأمثلة عندما قال خلق الله الكون بأسره بما فيه من رزق لك وخلقك أنت له ف فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما تقعدوا فورب السماء ورد إنه لحق لذاك العربي لما سمع وفي السماء رزقكم وتوعدون وقف انتبه ثم قال الله على فورب السماء وارد قال من حمل الجبار على القصر إذا قال فعل إنما قولنا شين إذا ردناه أن نقول له يكون فيكون لذلك قال النبي السلام نفث في روع الروح والأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا وأجملوا الطلب وفي التبران مثلا صحيح قال ان الرزق لاسع خلف المرء كما يسعى الموت خلفه رزق وتدبير وملك وخلق وتشريع هذه الربوبية هذه الآن لا أحد يستطيع أن يشرع مع الله ولذلك قلنا من أخطر ما يقع فيه المفتدع أنه ينصب نفسه مع الله مشريعا قال الله ألا له الخلق والأمر التشريع قال الله جل فعلاء أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لن يأذن به الله فهذه الربوبية العلم الخبري وهذا كلما اعتقدت كلما تحركت إن علمت أن الرزق بيد الله تفرقت للعبادة وما أخذت إلا بالسبب اليسير في الرزق وهذا الذي قاله الحسن المصر قال علمت بأن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلب فانشغل بالعبادة بل العبادة رزق آخر لأن رزق قال رزق خلوب ورزق ابدا واعظم الرزق الذي يؤتاه المر رزق القلوب المحبه الانابه الرغبه الخشية القرب من الله جل الجزء الثاني في العلم الخبر الاسماء والصفات أن تفرد الله جل في علا تعتقد بان لله اسماء حسنى وصفات علا سبحانه جل في وهذا الذي سنتكلم فيه ان شاء الله تفصيلا في الكتاب سريعا الاسماء الحسنى لله جل في علا هي اسماء حسنى فؤلا وهي توقفية لا يصح لحد أن يسمي الله باسم إلا أن يكون قد ورد في الكتاب أو ورد في السنة لا يجوز لك أن تسمي الله بأي اسم قط إلا بما جاء في الكتاب أو في السنة عما قول احمد يا غيات المستغيثين وقول الشفعي الجاعل ما في الأرض كذا وكذا نقول هذا خبر وليس اسمع هذا خبر عن الله مفهوم ولا غير مفهوم يخبر عن الله خبر عن الله للفعلات وأسماء الله دعالى كلها حسنة لأنها أعلام وأوصاف أعلام وأوصاف أعلام على ذات الله وتضمن صفة من صفات الكمال فهي على الذات وعلى الصفة بالمطابقة طيب وعلى الصفة وحدها بالتضمن أقطع زراعي لو حد فهم شيء أقطعه أنت فهم طيب قل عشان ما اخطأوش يعني يتدل على اسم الصفة يعني مطابقة يعني هي لا تخرج عن اسم الصفة اما تضرورا ان دلالت على الصفة جزء من دلالت هو يعني انت دي اسمه فهلوة جزائرية ايها نعم فاهم الحق الاسم تقول الله يدل على الذات المقدسة ربك الخالق الرازق ويدل على الصفة صفة الالهية مطابقة تطابق عندك في اللغة اكيد صحيح مطابقة طيب وتدل على الصفة فقط تضمنا الله اسم من اسماء الله تضمن صفة كمال ما هي الصفة الالهية يسول الكريم لما تقول يعني اعطينا اقول اسأل الكريم فوق العرش اذا اندلك على من اندلك على الله دلك صحيح الكريم اسم من اسماء الله يدل على الذات المقدسه وعلى الصفه ايش الصفه اسم الكريم الكرم. الكرم. على الذات المقدسه وصفه مطابقه مطابقه يعني المتابقه ليه ويدل على الصفه فقط الكرم تضمنا عاد ذات تضمنها ايضا مفهوم نعم ويستلزم بعض صفات اخرى في الله تعالى كله اعلام او وهذا يدلك على أن الدهر ليس اسماء الله لأنه لا يتضمن إيه؟ صف جامد ليس مشتقا الدهر جامد وأسماء الله كلها مشتقات مشتقة أعلام وأوصاف وصفات الله دالة فعلاء أن تعتقد بأن الله صفات كمال وهذه صفات تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات فعلية صحيح؟ لا منفية وهذا هذا, هذا تطبيق لما سيأتي كل الكتاب هأتي تتكلم عن هذا فدي مقدمة لابد أن تستفيد منها صفات ثبوتية هي التي ثبتت بالكتاب والسنة أو إجمعها للسنة يعني القاعدة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله جنفه نعم هذا صحيح أو الإجماع ليس من اسماء الله ولكن في الحديث نعم هو صحيح قال نسام لا تسب الدهر فاني انا الدهر لكن شوف انت تقرا السياق ستعرف قال لا تسب الدهر فاني انا الدهر اقلب الليل والنهار فالدهر هنا المقصود به ايام ولا ليالي من فعل الله ليست ليست من لله فهمتني نعم إذن السبطية ثبتت لله كقول الله الذي في علاء إن الله كان سميعا بصيرا ثبت لله السمع والبصر في الكتاب وقول النبي السلام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يبقى وصف الله بإيه؟ بالرحمة الآن ثبتت بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة أيضا في ذلك هذه السبطية والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه اسمع واضبت اضبط جيدا التي نفاها الله عن نفسي ايضا في الكتاب او السنه واجماع اهل يعني لا يصح ان تنفي شيئا لم ينفيه الله لو قلت لك لله اذن فتيب ماتوا خافوا تذكروا لا يظن كذا قلب يقف تاموت لله يؤذر لا أخطأتم في المرتين في المرتين أخطأتم أثبتتم فأخطأتم ونفيتم فأخطأتم أيها نيجيريا نيجيريا ترصع العالم الكبير أنا أقول لكم شيئا قلت لكم عند الإثبات لا يكون إثباتا إلا بكتاب وصنة وعند النفي لا يكون نفيا إلا بكتاب وصنة يبقى الشيء الذي لم, لم, لم يأتي النفسي عن اللافي لا تنفيه أسكت, أسكت. قل كل أعلم الله أعلم قد تكون ثابتة ولا أعلم قد تكون من فيها ولا أعلم أسكت بالذات في الأمور الغيبية لا سيما ما يتعلق بالله لا تتكلم إلا بنص لا تتكلم إلا بنص كتاب سنة اجمع أهل السنة الله ينام <متدلت> آه آه. شوف أنا أعرضت هذا لا ينام أيهم أكمل فأنت ليعلموا لا ينام لأن لا لأ لأ لأ الكتاب قد ذكر ذلك ولأن السنة ذكر ذلك <متدلت> قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا قال النساء السلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يبقى السفات المنفية هي التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى في سنته أو أجمعة الأمة على النافي لأن الإجمع لابد أن يكون مستندا لكتاب أو, أو سنة وتسكت عن ذلك ما فو تبقى لنا صفات سبوتية صفات سلبية الصفات التي المض... الل... بين... بين, بين بين وهي صفات المقابلة صفات سبوتية سلبية ما معناها سبوتية سلبية بأنها ثبوتيه من وجه سلبيه من وجه الان اتالكم ما, ما حكم الصفات الثبوتيه ما وصفها كيف هي عندنا سؤال طيب الصفات الثبوتيه هي صفات السؤال بطريقه بطريقه اخرى الصفات الثبوتيه التي ثبتت لله هي صفات كمان هذا انت تزوجت يا ولد تتزوجت؟ أنا أرى رفيق شعر غمّة من على رأسك وابتنهالي الآن في الاجابات ما شاء الله ورحمة الله نعم ثبتت فكانت كمالا انتفت فكانت نقصا يبقى عندما تنتفي هي نقص عندما تدبط هي كمال عندما يكون صفات ثبوتية سلبية إذن هي كمال من وجه نقص فحينما تكون نقصا سلبية منفية عندما تكون كمالا اثبتها لله كايش كالكيد منتاز. كالخداع شوف انا قلت لك انت خلاص انت هذه لقيت العرص موجودة موجودة اذا هي, هي آه آه الخداع قال يخادعون الله وهو خادعهم الخداع مقابل الخداع كمال هنا لذلك علم الخطاب قال لست بالخب قال ولا الخب ايه يخدعني لا اعمل بمعاملة وهنا الكمال هنا رد الكيد إلى النحر هذا هو الكمال مفهوم أيضا مثل ذلك الكيد ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا قال الله جل في علاه ويمكرون ويمكر الله والله الخير ومكروا مكرا ومكرنا فإذا هنا كان المكر من وجه كمالا ومن وجه نقص عند النقص لا يتصف الله به قال وقال عن عن المكر اطلاق المكر مطلق نقص الكيد المطلق نقص الخداع المطلق نقص لكن المقاملة كمال ننتهي منها ان شاء الله بقى جزاك الله دقائق واشير اليها بعدها طيب الخيانه نقص من وجهه و... من كل وجه الخيانه نقص يبقى اذا هي سلبيه ولذلك الله تعالى قال قال وان يريد اي ان يخدعك فان حاشا لله قال ويريد خياناتك فقد خان الله من قبل ما ده قال فامكن منه فامكن منه هذه هي صفات الله هذا الجزء اللي هو القسم الايه العلمي الخضري المهم جدا أن تتقنه يرتبط بالجزء الثاني وهو المغصد من الخلق وهو توحيد العباده اللي هو توحيد الله بافعال العباد هذا توحيد لب الافعال وهو ما هذا توحيد لب ا توحيد لب الافعال الله, الله بالعباده بالصلاه بالنذر بالطواف بالحج تفرد الله بالعباده يعني لا تكون إلا لله هذا مقتضى لا اله الا الله والمعنى لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الا الله ان تفرض الله وحده جل جلاله بالعباده العلاقه بينهما علاقه تضمن واستلزام علاقه التضمن والاستلزام لو قلت الرب اسم هيتضمن صفه ربوبيه وتضمن علاقه التضمن والاستلزام توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه لذلك الله تعالى دائما يبين ان الحجه مقامه على مشرك العرب باللزوم ولئن سالتم من خلق السموات والارض لا يقولون الله ولئن سالتم من خلق ما من فانظر هنا الآن الله تعالى جعل الاقرار منهم بربوبيه الله بالخلق والرزق والاعطاء والتدبير ثم قال لهم يلزمكم بعد الاقرار بالربوبيه ان تؤتوا بالالهيه لكنهم جحدوا قالوا اجعل الالهه اله واحدة ان هذا لشيء عجيب الله تعالى وهذه في الاسرائيليات يبين لك العلاقه أيضا. قال انني والانث والجن في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري والمعنى أنني ما دمت انا الذي خلقت فلو ادى انا اعبد افرض بالعباده اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سواي والشكر عباده صرفوها الله تبارك وتعالى ارزق ويشكر سواي خيري للعباد نازل وشرهم الي صعد فالاصل أن الربوبيه تستلزم الالهية من أقرب ربوبية يلزم الإقرار بالالهية مادمت قد اعتقدت أن الذي خلقك وأن الذي ملكك وأن الذي أحياك ويميتك هو الله واجب أن تعبده وحده لا شريك له عندما تضيق بك الدوائق من, من تستدعي أو من تدعو من أجل أن يرفع الله عنك البليات الله صحيح وفي أكثر من آية الله يقيم الحج على المشركين بذلك وإذا مستكم الضر فإليه تجاروه وإذا, وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم عجب عجاب إذا مستكم الضر التجعتم إخلاصا وهذا شب مشرك العرب أفضل ما يكونون يعني في زماننا حتى ما أحد مثل لهم لأنهم لما تلعب تلعبت دين من الأمواج وصفهم الله صلى الله عليه دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين لله والدين فنجاهم سبحانه جل وعلا فمن دعا مخلصا ينجيه الله لكن الان يدعونه ويتوسلون باشي بغيره سبحانه يدعون غيره يدعون غيره سبحانه جل وهذا هذا كما قلنا فوار في هذا الباب ما دمت تعلم ان الملك بيد الله فعليك ان تفرض الله بالعباده والالتهاء لله وحده سبحانه جل في هذا ملخص الكلام على المقدمة المهمة جدا مقدمة التوحيد وأن توحيد الله توحيد العلم الخبري وتوحيد خصدي الطلبي فقال المصنف على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وهذه من روائع البيان مقدمة لهذا الكتاب إن شاء الله نبدأ في شرحه الدرس القادم